الله در الطالبان لله در الطالبان والقائد الملا عمر والقائد الملا عمر الله در الطالبان لله والقائد الملا عمر والقائد الملا Ma ha mana koğu fi anan, شجب واللي ادان واللي شجب واللي ادان عبود شرب الخمر عبود شرب الخمر ما همنا كو في عناد ما همنا كو في عناد واللي حضر في المؤتمرات واللي حضر في المؤتمرات واللي شجب واللي ادان واللي شجب واللي ادان عبود شراب الخمر عدود شراب الخمر يا وحش يا ذيب الزمان يا وحش يا ذيب الكفر يا مخاوف الليل الكفر وسفيان لا ذل سفيان لا ذل وهوان في البحر ولا في البحر في Yazdı ve zaman, yupegi yazdı جد دمرها وريني حاشا الطمان وريني حاشا الطمان